كيف نغلي ريت كيف نغلي الرعد؟ من الناس المحابة من الناس كيف نضيق نار الفراق؟ كيف احبك يا احب انا محبة مثل نار المحابة كبن طيق نار الفراق وجفا شحبة. جبنا خليل رادل كنا بزوم جبنا خليل رادل كنا بزوم نرتاح في ظلاله نشرب ن ونشرب من معي صديق يا حبيبنا الود ما بنخونك صديق يا حبيبنا الود ما بنخونك Proszę Państwa, szczęśliwego człowieka, szczęśliwego człowieka, والجوبة يا خبوب كنا رجعنا ثاني والجوبة يا خبوب من روحي وشعوري له الشبذيب وشعوري إله والشبذي رغم بعاد عني عشت ظروف صعبة ظروف صعبة كيف نغير كيف نغير كيف